İnna awal al ladi ve huzil وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ فإن الله غني عن العالمين اللَّهَ <تصفيق> الْعَالَمِينَ تَمَ بَارَكَ وَهُدَى للعالمين في E <sweak> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَتَمْ O bıvafilin, وكيف تكثرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله İlahe illâ